وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو شل من في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين